119. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 110. فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمن كذبا أولا there. <laughs> ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون اللَّعَنُ مَا كَانُوا يَفْتَحُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصر والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أوسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله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 إِنَّهُم مُغْرَفُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَهُمْ مِنْ قَوْلٍ قال انت تخون من فان الناس منكم كما تسخرون فسوف تعلهون من يأتي عذاب يخذي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء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 وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها انَّ رَبِّي لَهُ الفُضْلُ وَعِظِيمٌ وَإِنْ في فِي مَوْجٍ كَالجِبَالِ وَنَزَلْنَا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 ماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونأم تَنقَلُ رَبِّ إِن نَجِّنِي مِن أَهْلِ تَنقَلُ رَبِّ إِن نَجِّنِي مِن أَهْلِ وَإِن نَّعَذَّكَ الْعَذَابَ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ الْعِلْمُ لِي وَتُحَمِّنِ أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وَمَنْ نَسِمَ تِنُم ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَمْبَا العاقبة للمتقيت تلك من أنباء الغيب نوحي ذا إليك ما ما كنت تعلمها أنت ولا قوم ما كنت تعلمها أنت ولا قوم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 إِلَامُكْتُرُونَ يَا قَوْمَ النَّ أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم بدورا ويهز بكم وتم قوتكم ان ت الى ق و اتكم وان تتولوا مجرمين اولم قوم ثم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 وما نحن بثادق آلها فينا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إل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 أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله وَأَ شَأكُم الْأَرْضِ بد تم مَكم في غافَ تثثُب اننا ربك قريب مجيب هو ان ساقم من الاضب واستمركم فيذا ف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 جعلنا ومن ورائي سحق يا عقوب. يا ويل بتاء لذ وَهَذَا بَعْلِّي شَيْخًا إِنَّ ذَلِكَ لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ قَال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 Altyazı M.K. هذا يوم النصير وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا 119. <تصفيق> قبلون Altyazı عَلَّهُ مَا نُرِي قالوا يا نوك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أعوذ بن من راسا إنه مصيب ما أصابه إن موعده أليس <الصبح>, الصبح بقريب فلما جاء عليها حجارة من سجيل موجود مسومة À na dia na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 Allah'a Oh, 맺我 Oh, my. Oh <laughs> وَإِنَّ كُلَّا لَمْ Baş tan kim وَالطَّالِعَاتِ نَشْراً وَالظُّلُمَاتِ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَقُل لَّمْ